مباشره طيب قال المصنف رحمه الله تعالى اقسام او كتاب الطهاره فما الطهاره يا طلبه العلم الطهاره لغه هي ماذا النظافه من الاقذار والادناس لكن ترى فرقا بين الطهاره والنظافه نعم فنحن على اصل لغوي يقول الأصل عدم الإيه ترادو فما الفرق بين النظافة والطهارة؟ يبقى إذن الطهارة تشمل المعنوي وماذا والحسي إنما لفظ النظافة لا يقصد به إلى ماذا إلا الحسي فقط وهذا من نقف منه على فائدة هي ان طهاره القلب من طهاره ماذا البدن تهارة القلب من طهاره الايه وهذا لاصل علاقه الظاهر بالباطل بالباطن لاصل علاقه الظاهر بالباطن او لما يحصل بالامتثال لاوامر الله من طهاره الايه فالوضوء ان فعلته تطهر البدن بالماء وتطهر القلب بالامتثال لامر من رب العالمين وهذا من افادات الشيخ السعدي رحمه الله عند تفسيره الايه انما يريد الله ليه ليطهركم هذه ايه التيمم قال واين في التيمم الطهر والرجل يمسح وجهه ويديه باليه بالتراب أترى في ذلك طهرا قال هو الطهر الحاصل به للقلب بامتثال اوامر من اذن القلب لا يكون طاهرا ما يزعم اقوام الا بامتثال المرء لاوامر من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 عليه الصلاه والسلام وكان يبالغ في طهاره الانف الى اخره يبقى استفدنا فائدتين طهاره القلب اما انها حاصله بامتثال اوامر الله او انها حاصله بطهاره البدن لاصل علاقه الظاهر باليه بالباطن طيب يبقى هذا تعريفها فالطهارة هي النظافة يعني من الأخذار وقيل هي التنزه والكف عن الإثن أما تعريفها اصطلاحا فهي رفع ما يمنع من الصلاة ونحوها من الصلاة ونحوها من حدث أو نجاسة بالماء أو ما يقوم مقاما تعال إلى أفراد هذه التعريف قوله رفع ما يمنع من الصلاة ففعلا قال صلى الله عليه وسلم لا صلاه لاحدكم اذا احدث حتى يتوضا اذا احدث حتى يتوضا وهذا اجماع الا في حق من احدث قبل التسليمه الثانيه فهل يلزمه الوضوء والاعاده ام انه لا يلزمه ماذا وضوء ولا اعاده على خلاف ما بين الاحناف وماذا وجماهير اهل العلم وهي من احدث قبل التسليمه الثانيه هل يلزمه وضوء واعاده ام ان صلاته وقعت وتمت فلا يلزمه لا وضوء ولا ي ولا اعاده ولا شك ان مذهب الجمهور ماذا احوط وقد قال صلى الله عليه وسلم وتحليل والتسليم وقوله التسليم يعم ماذا تسليمتين فلا يكون قد حل الا بماذا بوقوع التسليمه ماذا الثانية وعليه فيلزمه ماذا الوضوء والايه والاعاده لان هذا احوط من جهه ولان هذا ينصره الدليل منين من جهه قلت واما شبهه الاحناف ان التسليم الثاني سنه وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سلم حينا ها تسليم واحده الخاء وجهه ينحرف بها ماذا يمينا وهذا وجه قوي مش لكن التسليم الواحده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 قولنا من الصلاه ونحوها فالحدث مانع من الصلاه ونحوها قلت مثال كالتواف وقد اختلف اهل العلم في الطائف على مذاهب ما بين اشتراط الوضوء ووجوب الوضوء واستحباب اليه الوضوء واما حجه القائلين بالاشتراط أو الوجوب فحديث عليه الصلاة والسلام الطواف بالبيت صلاة فلما سماه صلاة تل ذلك على ماذا اشتراط الوضوء ما كانت مشترطه فيه صلاة أو على وجوبه ايه الفرق بين الاشتراط والوجوب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 طواف المحدث واوجب عليه ماذا اعادته من اصله ومن قال بالوجوب اوجب عليه الوضوء والاتمام من مكانه حدثه والمساله مبناها على ان الطواف بالبيت ماذا صلاه فهل قوله الطواف بالبيت صلاه يحمل على عمومه بمعنى انه صلاه حتى يثبت العكس أو أنه صلاة في معنى دون عموم المعنى فأشرح هذه المسألة من جعله صلاة في معنى إيه هو المعنى إن الداخل على البيت لا يلزمه لا تلزم تحيته وإنما ماذا يطوف؟ من حمله على هذا المعنى يبقى أصبح معنى الصلاة هنا قاصرا على ليه على معنى هذا فعليه لا تلزمه أحكام الصلاة في بقية ليه الطواف مفهومه ولا لا وعيد هل قوله الطواف البيت الصلاة محمول على عمومه ومطلقه بمعنى أن الطواف صلاة فتلزم في الطواف أحكام ماذا أحكام الصلاة من شروط من واجبات آخرين أم أن قوله الطواب البيت الصلاة تمام إنما هو من باب تشبيه الطواف بالصلاة في معنى واحد ولا تثبت بقيه الايه لما اقول لك انت ذكي كمحمد لكنك تفارق محمد في صفات كثيره هو معاه فلوس وانت ما معك فلوس صحيح هو متزوج وانت ما متزوج وعنده اولاد انت ما عندك اولاد هو صعيدي وانت ايه بحراني ولا بحري هو كذا وانت كذا هو كذا فتجد ان في فروق ايه كثيره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 كل الأحكام التي تثبت لمحمد لما تشبهه من كل الايه من كل الوجوه انت الاثنين لما تيجي مثلا في الشغل تقول انت بتديني مرتب أقل من محمد ليه احنا الاثنين مواهل واحد احنا الاثنين سنوات خبره ايه واحده احنا الاثنين بنقوم بعمل ايه هو بيعمل في شغل هندسي وانا بعمل في اداره انت هو مسؤول عن موقع كذا وانا مسؤول عن موقع كذا هو بيشتغل عشر ساعات وانا بشتغل عشر ساعات يبقى اقتضت هذه المشابهه الكامله بينكما ان تثبت لكما ايه تمام لكن لو جيت عملت شغلانه واحده واعطيتك مكافاه مثل ما اعطيت من محمد تيجي بعد كده تقول لي لا انا عايز مكافاه زي محمد يقول لك لا انت مش هو مدير عام وانت فقط مدير اداره تمام هو مؤهله معاه ماجستير ودكتوراه وأنت معك ماجستير فقط هو بيشتغل فترتين وانت فتره فترة واحدة هو سنوات الخبرة بتاعته اكتر من سنوات يبقى هنا هل قوله طواب بالبيت الصلاة يثبت للطواف جميع احكام الصلاة ام يثبت وجها واحدا المشابه بين الصلاة والطواف فلو اثبتنا وجها واحدا تمام يبقى لا تثبت بقية الوجوه يبقى لا تثبت بقية الاحكام مفهوم قلت قوله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 لا يتقدم على طوافي بماذا بتحية مسجد او صلاة طيب نعملها نقاشية هذه هل فعلا طواف البيت الصلاة فتثبت للطواف جميع احكام الصلاة ولا ان الطواب البيت الصلاة على معنى خاص ايه دا موافقة موافقة <تصفيق> لازلتم في تأثر بالمجالس النيابية طيب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 كتبتم القاعده دي الاشتراك في الاسم يقتضي الاشتراك فين اكتب كده فائده عارضه اشتراك في الاسم يقتضي الاشتراك فين كما قال للسيده عائشه لعلك نفستك فجعل للحيض للنفاس جميع احكام الايه الحيض صحيح فكما يحرم وطء الحائض يحرم وطء ماذا نفاس تحرم صلاه الحائض تحرم صلاه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 دل ذلك على اشتراك أحكامهم عندك شيء آخر غيره قول ماذا في ذلك طب ما في الحديث أذن بالمنطق وقال إلا والاستثناء حج عليك صحيح؟ لان الاستثناء فرع من أصل كتبتم القاعدة دي الاستثناء فرع منين؟ من أصل ما كده يبقى الأصل أنها صلاة إلا ما فرق الدليل زي فين ها زي في الكلام فأزن بالكلام هنا هباية فائدة موجودة قال إلا أن الله أزن فين ما قالش في الكلام قال في المنطق ما الفرق هذا السؤال بمكافاه بس لعلي اه وجدت قول يا طيب الفرق بينهما طيب اقتربت لو انك زدت على هذا فاحسن لا ما يحصل الكلام غير هكذا يكون كلاما <تصفيق> ايه هو انت اقتربت بس هو فعلا الفرق بينهما في القلة والكسرة الكلام يشمل اللغو ويشمل كذا والمنطق يشمل الحق الكلام كثير والمنطق قليل كأنه أشار بقوله إلا أن الله أزن في المنطق ألا تزيد في الكلام فين في الطواف وأن تقتصر منه ايه؟ على موضوع الحاجة من زيخوانا اللي بيعملوا الطواف التواف قاعدين بيحكوا قصة ايه؟ الحياة وهم مشيين فين في الطواف يعني يعني بتسمع كده اتنين وهم ماشيين مع بعض عمالين يحكوا من اول ما ايه جاتله التاشيره لغايه ما وصل وانت جيت امتى جيت امبارح والطياره ويحكي له المطار ويحكي له وقعدنا في مطار الملك عبد العزيز ساعات والشنطه بتاعتي اتبدلت وكل ده وهم فين فاذا لماذا قال اذهب بالمنطق خلاص خذ نصف في يلا انت اسواني شكلك من كلام شنطه <تصفيق> إيه؟ آي دمت توك ولا فجكات أنت؟ ها؟ فجكات؟ طيب. هون. معنى بقول دائما لكن هو يقتضي الاشتراك في الحكم فأنت عشان تفرق بأن ت اللي تجيب الدليل لأن أنا على أصل القاعدة صح؟ اشتراك في الاسم يقتضي الاشتراك فين؟ في الحكم أنا ما قلتش في مطلق. أنت بقى اللي تنفي.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 خصوص الصلاة إثبات خصوص الصلاة للتواف يعني أنها صلاة على معنى خاص وليست على معنى إيه؟ عام. عام زي ما تقول لا سيف إلا ذو الفقار طيب ما في سيوف كتيرة لكن إثبات كمال الوصفية إيه؟ له طب ما لي ما هذا ما قلته انت تقول بعباره اخرى صح مد لي قول يا احمد في اهو كده لماذا لا نعتبر الصلاة قال لك هات احكام الصلاه واحكام الطواف هتجد بينهما مفارقات ايه كثيره جدا يعني شوف الطواف يفارق الصلاه في احكام كثيره منها الصلاه يشترط فيها استقبال القبله على قول من قال بالاشتراط الطواف لا يشترط فيه الايه استقبال الايه القبله الصلاه فيها ركوع وايه والسجود الطواف ما فيهوش ركوع الصلاه فيه ما فيهاش حركه كثيره صحيح انما الطواف فيه حركه ايه فلو اعدنا بقى نستغطي وجوه الفروق او الفروق بين الطواف والصلاة فبهذه الفروق ينتفي عن الطواف المعنى الصلاة الكامل وتثبت معنى الصلاة على معنى ايه خاص هذا هو الدليل لكن هنا تجيبني على الاشكال اعطيك المكافاه تم قرأ الطواف بالبيت صلاة والتنوين في لغة العرب يفيد كمال الوصفية كتبت ماذا يفائدة التنوين في لغة العرب يفيد كمال ايه لما نقول ربنا غفور يبقى مرتصف بكمال ماذا هذه الصفه فيغفر كل مغفره حتى انه سبحانه وتعالى عم بمغفرته الحصى حتى ولو قتل القاتل ماذا مئتئه نفس فلا يغفر لقاتل المئة نفس الا انه سبحانه اتصف بماذا بل غفر للرجل بمجرد ماذا ما حملك على ان فعل قال خشيتك ايه يا رب يبقى إذن التنوين يفيد كمال كمال الوصفية فلما قال الطواف بالبيت صلاة يبقى أعطى للطواف كمال الوصفيه بأنه ماذا صلاة ويتاكد إعطاء كمال الوصفيه بأنه صلاة إنه قال إلا والإلا استثناء من, من فرع لو جاوبتني على هذين الفائدتين أنا أعطيك المكافرة وازيدك على هذا هذا يؤكد ما نرخوش اخوس ان انت اسقطي بتحيه المسجد ولا تسقط الصلاه الا صلاه لان الشيء لا يسقطه الا شيء منين؟ من جنسه او اوجب منه ما الذي يسقط عنك الصدقه انت معاك فلوس والفلوس دي هي بتاعه الزكاه تقول انا هتصدق اقول لك لا سقطت عنك الصدقه بوجوب الايه صحيح سقط عنك الجهاد ببر من ببر الوالدين فسقط عنك الايه الابنى بوجوب ماذا الاعلى او الشيء يسقطه شيء من جنسه سقط عنك سقطت عنك طاعه ابيك بطاعه من امك صح كما عضرب نعم يسخ الجهاد لإنه جعله في الردبة ما هو الجihad أصله هو فرد كفاية أصله أصل الجهاد فرد كفاية لا الجهاد أصله فرد كفاية وليس فرد عين ده أنت بتتكلم عن نوع من الجهاد هنا بقى لو دخل عدو وتحول من جهاد إليه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 قال احي والدك قال نعم قال ارجعي اليهم صحيح وفي روايات كما ابكيتهما ابحك وفي روايات إلزمهما فان الجنه وفي روايات هذا يدل على ان بر الوالدين مقدم في الرتب على ماذا واخذ مثالا اصرح ما منع عويسا بره بمن منعه بر بام من الجهاد ومن ماذا ومن صحبه النبي وكان خير التابعين اما جهاد الدفع لان جهاد الدفع فيه معنى زائد على الجهاد هو حفظ النفس فعندئذ اذا كان في جهاد الدفع من حفظ النفس ارتقى الى رتبه اليه الفرض العين صحيح طيب عود الى المساله وانا الان ذكرت اشكالين صحيح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 يعني انت تحتج عليه فهاتان الركعتان هما سنه الطواف صحيح وهما سنه لا يستغني بهما عن الطواف ولا يستغني بالطواف عنهما ففي انفكاك جهه نعم ارفع صوتك اعد عليا على شرط ارفع صوتك ها بمائة ألف الصلاه الصلاة صلاه نعم يعني انت عايز تقول ان قوله تطوب البيت صلاه من باب اثبات كمان الأجر يعني ان من طاف بالبيت كمن صلى فيثبت له أجر مئة ايه 1000 يعني آه لا لا لا ما حمله أحد على هذا التأويل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 أحسن هذا الجواب قولوا التنوين هذه حقيقه لغويه لكن لما جبنا الحقيقه الشرعيه مفارقه الطواف للصلاه فاذا تعارضت الحقيقه اللغويه مع الحقيقه الشرعيه قدمت الحقيقه ليه لان مجال بحثنا بحثنا شرعيات صحيح ان مجال بحثنا مش ايه ندرس كتاب ايه شرعي ما بندرس كتاب لغه فاذا تعارض فهم شرعي مع فهم لغوي قدم الفهم ليه شرعي لسبب آخر إن الفهم الشرعي أخص من الفهم اللغوي تمام والكلام يحمل على عرف أهلي أنا قلت تلك قواعد الآن الكلام يحمل على عرف من أهله يعني مش كده ولا لا يعني لو جيس صنايع قال لك وانت عايز كام يصة قال لك بريد هترح تدد له عشرة خرش لا تدد له عشرة جنيهات لإن ده عرف من عرفة أهل إن البريد الجنات جنات عندهم إيه بريزة. تمام ناس فلوسها كتيرة <تصفيق> الله المستعان فالكلام يحمل على عرف من على عرف أهل والحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة ليه على الحقيقة اللغوية هذه القاعدة ليه الثانية إيش كده ذكرت بينهم أنا قاعدة أخرى ماليوم أصحاب النزاعي ماليوم لا. أنا قلت كلمة. لا لا أنا قلت كلمة في القاعدة في الوسط لا بس تاتي ان شاء الله طيب يبقى اذا اول جواب جاءنا من مصطفى وهو اني ما قالوا من الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة الايه طب يجدنا عن الاستثناء يا مصطفى الا ان الله اذن بالمنطق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 سلام قولا ولو كان السلام لغوة لما تكلم به من الأنبياء والصالحون يبقى هنا الاستثناء ليس على حقيقته تمام ليس عليه شباه الشيء جميل لما يفصر الآية دي ما تجذب الأسماء رحمه الله تعالى قال ايه قال هو لغوة باعتبار وليس لغوة باعتبار عشان كده استثناء فقال يبقى هو مستثنى من اللغو يبقى لازم يبقى في معنى اللغو انت بتقول للواحد في الدنيا السلام عليكم ليه الامان بيننا وإيه فبتامنه بالكلمه دي ومتدخل تدخل عليه السلام عليكم يبقى يفهم من ايه في امان لكن لو قال لا يا سلام ولا كلام يبقى في حرب مش كده طيب هو في الجنه في خوف اصلا عشان يطلب الامان مفيش خوف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 وإذ قلنا للملائكه اسجدوا الايه فتسجدوا الا هو من الملائكه ها على حد تعبير احد اخواننا ده ما ينفعش غفير مراحيل هو من الملائكه لا ليس من الملائكه طب لماذا استثناه يبقى اذا له وجه علاقه بالملائكه وجه نفي وجه العلاقه انه كان معهم صحيح فشمله الايه الامر بالمعيه صحيح ووجه النفس انه ليس منهم ولذا قيل ابليس معهم وليس ايه فشمله الامر بما كان معهم ولم ي... ايه و... وخرج منهم بانه كان من الجن ففسخ عن ايه ام رب يبقى الاستثناء يكون متصلا وايه ومنفصلا استثناء الشيء من جنسه هذا اسم استثناء ايه متصل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 الذين يجتربون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم فسرت على ضربين الوجه الأول اللمم الصغائر لان الصغائر يبقى الاستثناء هنا إيه؟ منفصل لان هنا الفواحش الكبائر فاستثنى الصغائر والصغائر ليست من, الإيه؟ من الكبائر في قول آخر أن لك اللمم اللي هي الكبيرة يلم العبد بها مرة ولا يعود وده موجود حتى في النظام العسكري اول اورنيج ذنب للعسكري ما بي ايه بتحطله فين في الدوسيه من غير ما ايه ما يعاقب يعني القائد اللي هو لما بيفتح كده الدوسيه يلاقي العسكري ما عندوش اي جزاءات وجايبه ايه بورنيك الذنب ومعامل ايه حاطه له فين في الدوسيه لو ارتكب ذنب اخر بيبتدي يعمل ايه يحاسبه يبقى إذا فعل العبد الذنب مره واحدة لا يدخل تحت ليه تحت العقاب ولا المساءلة لان قوله اللمم يبقى متصل يبقى يشنبون كبائر الاسم والفواحش إلا اللمم يبقى إلا ما ألموا به مذا مرة وللتفسير الثاني إلا اللمم يعني إلا ليه فألك هي تحمل على المعنيين في حق أقوام إلا اللمم وفي حق اخرين الا اللمم الكبيره يلم بها مره وفي حق اخرين الا اللمم اللي هي الايه صغائر فيكون متصلا باعتبار قوم ومنفصلا باعتبار ايه فهمتم بالثلاثه امثله هذه ها لا باس عندي ان اعيد ما عندك مشكله ها هات الاستثناء نوعان منفصل وايه استثناء الشيء من جنسه هذا اسمه ايه ها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 الاعراب دي حاجه تانيه تمام من قلت الا الحماره هو. واصل المستثنى منصوب الا اذا كان تام واذا كان آخر المهم نعود يبقى اذا الاستثناء منفصل وايه اذا استثني الشيء من جنسه فهو ماذا واذا استثني من غير جنسه طيب وقد يكون الاستثناء يحمل على, الإيه؟ على الوجهين فيكون متصلا باعتبار ومنفصلا ايه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 تمام بمعنى يعني ما أذن الله فيه به من المنطق ليس لكونها ماذا صلاة كاملة لما دلت أدلة الشريعة على مفارقة التوافل للصلاه في غالب الأحكام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 يبقى كل ما في مشقه غالبها ولذلك اقعد النبي صلى الله عليه وسلم أبا اسرائيل لما كان ابو اسرائيل يقف في الشمس وانذر الا يتكلم وان لا يجلس وان لا يستظل وان يصوم فقال مروه فلا وليستظل وليتم صومه فأذن له بإتمام الصوم لإن المصام لإتمام الصوم لا تلحق به مشقة إيه غالبة ولم يأذن له بماذا؟ باللي بالوقوف ولا الوقوف في الشمس ولا عدم الكلام لإن المشقة هنا إيه غالبة بما دل على انتفاء تكليف ما فيه إيه؟ مشقة إيه غالبة ولذلك كل ما كلفت به وغلبت عليك المشقة فيه سقط إيه سقط عنك تكليفه فلو قلنا للناس يشترط الوضوء هذا فيه مشقه ماذا غالبا ليه لان الرجل لأن هذا يؤدي الى ايه إلى عدم اتمام الايه الطواف والى ماذا وإلى التعمق والتكلف والمشقه الايه طيب يبقى إذن القول بالشرطيه ماذا ابطلناه صحيح قلت ولكن القول بالوجوب اقرب طب ليه قلنا بالوجوب لأن القول بالوجوب تنتفي به المشقة من جهة صح ويثبت به الاحتياط من جهة تحتاط لماذا للعبادة لك توضأ فإن كان واجبا عبادتك ايه؟ صح وإن كان متحبا فقد اديت العبادة على الوجه الأكمل قلت والقول بالوجوب هو القول المختار لما به تنتفي المشقة من جهة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 فمن جهه في ادله ومن جهه في ادله تنفي اليه تنفي الوضوء فذهب الى قول وسط وهو استحباب الوضوء من مس جمعا بين الادله يبقى دي طريقه حسنه في الترجيح يبقى إذن القول المختار هو وجوب الوضوء لماذا للطواف واضح يا طلبه العلم قولنا من الصلاه ونحوها المساله الثانيه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 مقترنان صح ولا لا فلما أسقطت وجوب الوضوء في أصل الذكر سقط وجوب الوضوء في فروعه كمثل ماذا المصح واضح ثالثا ضعف أدلة الوجوب إما من جهتي الثبوت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 في بعثة الصحابه الى اليمن بما يدل على ان المقصود بقوله طاهر يعني مسلم لان لفظ الطاهر في لغه الشرع تستعمل بمعنى المسلم لان الله تعالى قال انما المشركون نجس يعني بالله عليك ينفع واحد نيجي برئيس دولة <تصفيق> ينفع انما المشركون ايه فلفظ الطاهر من مفردات ماذا ها من معاني المسلم صحيح قال الامام الصنعاني كما ان لفظ الطاهر هي لفظه مشتركه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 ثانيا ان لفظ الطائر هنا معناها مسلم بدليل اصل ورود الايه حديث خلي بالك من المساله دي لا تفسر ايه او حديث الا بما ان تعتبر بسبب الايه النزوز فاضرب لك مثالا الايه تقول ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه ان يتطوف كلمة فلا جناح عليه معناه ان الصفا والمروه حكمهما استحباب هو السعي مستحب ده السعي ركن في العمره وعلى خلاف في الحج ما بين الركنيه والوجوب صح لان الايه دي سبب نزولها تحرج الصحابه ان يطوفوا بين الصفا والمروه مع وجود صنم اساف وصنم نائلة فوق جبلي الصفا واليه فقالوا ازاي هنطوف بين صنمين فربنا قال لهم فلا جناح عليه ان يتصوف بما مع وجود هذه الاصنام لانه معذور ولا قدره له على ازالتها والمصلحه المقابله عظيمه جدا وهي مصلحه اداء العمره فلا يلتفت الى مفسده وجود الايه صحيح تمام فيبئ اذا اقول يا طلبه العلم ان لابد من اعتبار بسبب الورود ضلال الخوارج منين شوف ابن عمر يقول لك ايه عمدوا إلى آيات نزلت في الكافرين فأنزلوها على من على المسلمين لذلك ابن عمر لما جاء واحد يحتج بالآية وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله قال له إنما نزلت في محمد عندما قاتل من المشركين حتى لا تكون فتنة حتى لا يكون الشرك ولم تنزل فيكم أن تقاتلوا على الملكي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 في مسجد حمزه الى جوار محل المشهور التوحيد والنور في ميدان النعام عنوانه فقيه الفتن فقيه الفتن وهو بقى تطبيق هذه الفتنه على شخصيه من انزال شخصيه عبد الله بن عمر على هذه الايه الفتنه لان عبد الله بن عمر هو افقه الصحابه بالفتن لان احنا افتقدنا في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 فالمحاضره غدا بعد العشاء بمسجد حمزه بمنطقه الايه النعام الى جوار المحل مشهور التوحيد والنور وعنوان فقيه الايه الفتن فنعود يبقى عمدوا الى ايات نزلت فين في المشركين فانزلوها فين يبقى عشان نفسر ايه او حديث لابد ان نعتبر بسبب الايه فسبب النزول سبب ورود هذا الحديث في ان النبي ارسل صلى الله عليه وسلم بعث إلى ماذا الى اليمن يبقى يقصد بذلك لا يمس القرآن إلا طاهر يعني لا يمسه إلا ماذا إلا مسلم لأنه رايحين إلى أرض أهل كتاب وبدليل الحديث قال له فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله يبقى ده الجواب الثاني الجواب الثالث إن لفظه الطاهر أنت متوضئ طاهر والغير متوضئ يبقى أصبحت لفظه إيه مشتركة بل المؤمن الجنوب يقال عليه إيه طائر بقى لفظة لفظه مشتركه كما قال الامام مين الصنعاني في سبل الايه فلما اصبحت لفظه مشتركه اذا تطرق الاحتمال الى الدليل بطل به ماذا يبقى الدليل اللي يحتمل معنيين ما ينفعش تاخده لنفسك تمام لانه اصبح ايه محتملا تمام خاصه ان في احتمال ترجح ان لفظه الطائر هنا معناها ايه مسلم طيب ناتي للدليل الثاني عندهم واما الدليل الثاني فالحديث فالايه لا يمسه الا طب واحد يقول لي ازاي تقدم الحديث على الايه هذا باعتبار الدلاله لان دلاله الحديث اظهر من دلاله الايه لا يمسه الا المطهرون قلت والايه خبر وليس الطلب الامل ملوش علاقه اصلا بالايه خبر ما الدليل عليه ان الايه خبر ما فيش فلوس بقى خلاص اعتقد الفكه خلصت لا النافيه خلاص فقط عشان أجابت من... أجابت من غير اذن لا وفاء ذمتي لا ليه, ليه؟ مش هياثر على الميزانيه فلا هنا نافيه ولو كان طلبا لكانت لا ايه ناهية ولذلك شوف الآية سنقرئك فلا فلا تنسون لا هنا ايه نافية لو كانت لا ناهية يبقى محمد يمكن ان ينسى لكن لما كانت لا نافية يبقى نافية ولذلك لا يقال ان القرآن ضاعت منه ايه آيات او نسيت منه ماذا حروف لان ربنا قال سنقرئك فلا فلا هنا نافية ولن نافية خبرية تمام ولن هي إنشائية يبقى الايه خبر اولها ابن عباس وهو ترجمان القران بان المقصود بقوله لا يمسه الكتاب الذي في السماء وطبعا كل تفسير يخالف تفسير ابن عباس فهو إيه؟ رد ليه رد لان النبي عليه الصلاه والسلام شهد له اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل يبقى إذن هو امام هذا العلم ثالثا سياقه الايه لو تاملت سياقه الايه بتتحدث عن اللوح له في كتاب مكنون والكتاب المكنون اللي هو الكتاب المحفوظ ما هو مكنون يعني رابعا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 واذا اطلق الشيخ فهو من الالباني رحمه الله يبقى هذه من مصطلحات درسنا اذا قلت قال شيخنا يبقى هو الشيخ من شيخ جميل واذا قلت حسنه الشيخ او ضعافه الشيخ فهو الشيخ الالباني فالشيخ الالباني حسنها في بعض كتبه وهي ان المرء اذا توضأ قال اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين صحيح طيب اجبنا عن الدليل اليه الثاني تمام انه يجوز للمسلم مس المصحف على غير ماذا على غير طهاره قلت وان قلت بالجوازي هذا لا ينفي الاستحباب بل الاستحباب متاكد لقول النبي صلى الله عليه وسلم اني كرهت ان اذكر الله على غير على غير طهارتي إني كرهت أن أذكر الله على غير على غير طهارتي. يبقى هذه المساله الثانيه معنا في درس الفقه مضى الساعه ولا ال طيب خلاص نخلي ال